لا لا لا يا لا لا لا لا قلب ياللي ثلت التلدليت الهوى برشاها والردوها واكذباو الذاهبين بقوه لا ترى عدل رد الدلو ما دلاها كيف ما فيكم يا هالغبى النهود مروه كل صبح يمكم رجلي تعد اخطاها صاحبي طرح الشبك تو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 أشهد أني صيدته لا قرب الله نوه هو نظر عيني وسبت علتي ودواها ما تريد ابنه يقو عينا وسيعة سوه لو تنزلناه بوسط النار ما عفناه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا عيد بس ما وجد يقول هذه يا عيد سود العيون استنكرا مني <تصفيق> يا عيد سود العيون استنكراً مني وشلون أبارجع ورجع وقتي الماضي أسال عن حال ما سايلاً عني الله يغرب الحياة جوها فاضي يعيد سود, سود العيون استنكراً مني وشلون أبارجع ورجع وقت وقتي الماضي أسال عن حال ما سايل عني الله يغرب الحياة جوها فاضي يعيد إلي صاحب بالحفة سني والحال مني قضى بعد وأنا قاضي يعيد أنا مولع بصغيرة سني لو مبسم السم قبلته ونرى بوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البنك كود 227077 عبد الله